فَأَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ بَاهِجَةً فَأَنبَتْنَا بِهِ عَذَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْتُبِتُوا شَجَرَهَا ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَفْتَرُونَ